فإذا رمي المرء بما هو منه براء له أن يدفع عن نفسه الريبة ويذود عنها وإذا جاز له أن يدفع عن نفسه ما يزن به فدفعه عن دينه اولى وقد بين الله عز وجل هذا وعلمنا أن يدفع المرء الريبة عن نفسه حيث دفع الله رب العالمين الريبة عن نبيه موسى كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأه الله مما قالوا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتاً ينظر بعضهم إلى بعض وكان هذا سائغاً في شريعتهم وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه ادر وهو انتفاخ الخصيتين وفي رواية للبخاري إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أجرة وإما آفة وان الله عز وجل اراد ان يبرئه مما قالوا فخلى يوما وحده اي ليغتسل فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ اقبل الى ثيابه لياخذها وان الحجر عدا بثوبه فاخذ موسى عصاه وطلب الحجر أي فجعل موسى صلى الله عليه وسلم يجري وراء الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى به إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما يكون خلقا فقالوا والله ما بموسى من بأس فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فدفع المرء الريبة عن نفسه يدور بين الوجوب والاستحباب، وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فتحدثت ثم قمت فانقلبت أي فرجعت. فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الانصار فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم اسرعا فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما أي لا تسرعا انها صفيه بنت حيين فكبر ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا فنبينا عليه الصلاة والسلام وهو الغاية في الكمال وهو المبرأ من كل عيب صلى الله عليه وسلم وهذه مراءته لكنه دفع الريبه عن نفسه لأن الشيطان لا يدع بني آدم قط حتى يغويهم فهذا أصل في أن يدفع الرجل الريبة عن نفسه وقد دفعها عن نفسه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم أي أقبلوا جميعا بأطفالهم وبأنعامهم لماذا حتى لا يرجع بعضهم إلى الخلف مرتدا على عقبيه يخرج الرجل ومعه أولاده حتى لا يفر يخرج ومعه ماله حتى يذود عن نفسه وعن حريمه وولده وعن ماله ومع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ومعه الطلقاء فادبروا عنه حتى بقي وحده قال أنس فنادى نداءيني لم يخلق بينهما شيئا التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك أي لم ينادي غيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم على بغله بيضاء فنزل وقال أنا عبد الله ورسوله قال أنس فانهدم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الانصار شيئا والمعنى انه نادى في وقت الشده على الانصار فكانوا معه فلما قسم لم يعطهم قسم في المهاجرين والقلقاء فقالت الانصار اذا كانت الشده نحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة من ادم وقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم قال انس فسكتوا فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى يا رسول الله رضينا فلما بلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع عن نفسه وجمع الأنصار ليبين لهم ذودا عن نفسه وحرصا عليهم لأن الرجل إذا اتهم نبيه صلى الله عليه وسلم هلت ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الريبه عن دينه دفع عن نفسه ودفع عن دينه فلما تكلم بعض الأنصار وتكلم الرجل الخارجي واتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إني اعطي رجالا أتألفهم فقام هذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل فاستاغن خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأبى عليه وعلل ذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذا فيه من دفع الريبة عن دينه فإن هذا الرجل كان يصلي فهو ظاهر من أصحابه وهذا هو السبب أن النبي علل في بعض الروايات بقوله لعله يصلي وليس هذا دفعا عن إسلامه ولكنه لبيان العلة التي يتحدث الناس بها هذا رجل يصلي أي هو من جملة أصحابه وهو يستحق القتل لكنه لو قتل والناس بعد ضعاف وأكثر العرض لم يدخلوا في الإسلام وهو من المصلين في الظاهر تحدث الناس أنه يقتل أصحابه كالملوك حقدا وغضبا وغيظا وهذا فيه من اتهام الإسلام بما ليس فيه فدفع النبي الريبة عن دينه ورفع القتل عنه مع استحقاقه القتل لماذا؟ لانه يظن بالاسلام سوءا ويدفع الناس عن الدخول فيه بمثل هذا الكلام وتلك الشائعات فكان عليه الصلاة والسلام يدفع الريبة عن دينه دائما وفي حديث الصحيحين لما كسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار فقال المهاجرون يا للمهاجرين وقال الأنصار يا لالأنصار ففزع كل فريق إلى قائفة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين اظهركم دعوها فانها منتنه فبلغ ما وقع عبد الله بن ابي ابن سلول فقال او قد قالوها اي هل فزع المهاجرون الى جماعتهم ليقاتلوكم وانتم اصحاب الارض وانتم الذين اويتموهم او قد فعلوها وفي خارج الصحيحين إنما مثلنا ومثلهم كمثل ما قال الأول سم من كلبك يأكلك كانه يقول عدو الله اويناهم ونصرناهم فلما اشتدت شوكتهم اجتمعوا علينا وفي الصحيحين لإن رجعنا إلى المدينة لا ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغت المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاذنه بعض الصحابة في قتله منهم ابنه عبد الله فأبى عليه النبي عليه الصلاة والسلام معللا أيضا بنفس العلة لا يتحدث الناس عند محمدا يقتل اصحابه مع ان هؤلاء جميعا طعنوا فيه وفي دينه واتهموه بما هو منه براء وكلاهما يستوجب القتل لكنه نظر الى دينه والى شريعته واسلامه فذاب عن الاسلام ودفع الريبة عنه لأن الناس لا يعلمون هذه الدقائق ولا لماذا قتل هذا ولا ما هو الفرق بين أبي بكر وعمر وبين عبد الله بن أبي وكلاهما في الظاهر مسلم لكن أبا بكر وعمر ظاهرهما كباطنهما بخلافه الناس لا يفرقون وهذا يرض على دينه ويصد الناس عنه فماذا فعل ترك قتلهم مع استحقاقهم للقتل ففي هذا من الفوائد الجليلة أن يدفع الرجل الريبة عن نفسه ويدفع الرجل الريبة عن دينه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم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 وإلى ما يعود إلى الإسلام من هذا فهذه الفائدة الجليلة عقلها أهل العلم ووعاها أهل الحديث والأثر بخلاف غيرهم فلما وقعت أحداث تونس ومصر وتلتها احداث ليبيا تباينت مواقف الناس وكان من جملة من تكلم الأزهر لأن هذه المؤسسه هي التي يتكلم العلمانيون اليوم لتكون هي المرجع الوحيد للإسلام فهل هذا يحفظ على البلاد أمنها بإذنه الجواب لا لا تحفظ البلاد إلا بمذهب أهل الحديث والأثر فانظر إلى مقالة شيخ الأزهر في أحداث ليبيا وإنما اخترتها لأمرين لأن كثيرا من الناس كانوا في أحداث مصر مذبذبين كان الأذهر كذلك والكنيسة وسلفية الأسكندرية لا يعرفون إلى ما ينتهي الحدث فكانوا يقولون كلاما متماسكا فان رجعت الدولة بقوتها كانوا على الشاطئ وانتهوت الدولة ونزلوا لكن احداث ليبيا وضحت الرؤية للجميع وسقطت الدولة وجهاز امنها الذي يخيف الناس فصار الناس يتكلمون بحرية من منطلق عقائدهم فقال شيخ الازهر في بيان في يوم السادس والعشرين من فبراير إن حكم القذافي أصبح الآن في حكم الغاصب المعتدي المتسلط على الناس ظلما وعدوانا داعيا جميع المسؤولين الليبيين وضباط الجيش الليبي وجنوده إلى أن يرفضوا طاعة النظام في راقة دماء الشعب الليبي واستحلال حرماته وإلا أصبحوا شركاء له في هذا الجرم وناد الشعب الليبي إلى عزله والسبب الثاني أن القذافي تكلم الناس في كفره فصار هذا مثالا للقاعدة الآنفة الذكر هذا رجل ولا أدري هل الشيخ الأزهر يكفره أم لا لكن كثير من الناس الذين ايدوا الخروج وما زالوا وجدوا تكأة في تكفير القذافي من بعض علماء المسلمين لكن هل كل كافر يقتل وهل لو كان الحاكم كافرا يخرج عليه هكذا بلا مثنوية هذا كلام الأزهر وما زال الأزهر يؤيد الثورات في مصر فهل هو على البلاد أمنها إنما يحفظ على البلاد الأمن أهل الحديث والاثر فانظر إلى سماحة الشيخ الإيمان عبد العزيز بن بازل رحمة الله عليه يقول لو بلي الناس بأمير كافر ولم يستطيعوا بالطرق الشرعية أن يعينوا غيره أطاعوه في الخير لا في الشر ويجوز الخروج عليه إذا كان عندهم قدرة يترتب عليها زواله من دون ضرر أكبر أما إذا كان يخشى من ضرر أكبر فلا يصبرون حتى يأتي الله بالفرد إذا أتى بالكفر الصريح ينصح ويبين له الحق ويحذر من الكفر والشرب ويبين له أن هذا يزيل ولايته ويجوز الخروج عليه لعله ينتهي فإن هداه الله وسلم فالحمد لله وإلا نظر إن كان عندهم قدرة يعزلونه ويعينون غيره فعل وإلا صبروا حتى يأتي الله بالفرج فلا يتعرضوا لسفك الدماء بغير طائل. الفرقة أعظم يصبرون على الجماعة ويجتهدون في الصدع في اجتماعهم على الحق وفي سبيل الدعوة إلى الحق ولو كان أميرهم يدعو إلى الكفر خير لهم من أن يتصدعوا على الانتشار والذبح وسفك الدماء وضياع الحق بينهم وهذه فتيا الشيخ الإمام عبد المحسن العباد البدر فإنه سئل عن أحداث ليبيا بعينها فقال له سائل جزاك الله خيرا أنا من ليبيا وقد حدد الناس يوم الأربعاء أو الخميس للخروج للمظاهرات في الشوارع فدريد منكم نصيحة وبيانا فكان جوابه لا أعلم شيئا يدل على مشروعية هذه المظاهرات لا نعلم اساسا في الدين يدل على هذه الأشياء وإن هذه من الأمور المحدثة التي احدثها الناس والتي استوردوها من أعدائهم من البلاد الغربية والشرقية فانظر من كان يحفظ على ليبيا امنها علماء وأهل الحديث والأثر من بلدان اخرى فابن باز ليس من ليبيا وكذا العباد لكن الناس لو اخذوا بفتياه ما وقع الذي وقع لكنه قدر الناس فانظر ما عاقبه فتيا اهل مصر في ليبيا اليوم واين هي ليبيا واين هي تونس بل واين هي العراق واين هي سوريا ميليشيات عسكريه في ليبيا ما عادت دوله اخذ هذا شيخ الحديث والاثر من فوائد ذاك الحديث الجليل القذافي لو قطعنا جميعا بكفره ليس كل كافر يخرج عليه وليس كل كافر يقتل لكنه الفرق بين أهل الحديث وغيرهم فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أبى قتل الرجل الخارجي مع استحقاقه للقتل لأن الناس سيخلطون لن يفرقوا بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبين هذا الرجل الخارجي وسينطلقون عن دينه ويرمى الاسلام بما هو منه براء فهل عقل الخوارج اليوم هذا نضوا على سنن اسلافهم الان مصر لو اننا سلمنا ان الجيش كافر بوزير دفاعه وان الرئيس كافر لكن قتل هؤلاء الكفرة. ينسب إلى الإسلام لأن الجيش والدولة سيخلطون ولن يفرقوا بين إخواني وسلفي حزبي وسلفي على الجادة لن يفرقوا سيخلطون بين الجميع ويقولون كل ذي لحيه سينتهي إلى الخروج وإذا قل أنا سلفي على الأثر قالوا كلهم يقولون هذا ابتداء لكنهم إذا ملكوا خرجوا فلا تفرق الدولة ولا غيرهم من العلمانيين بين اصناف المنتسبين إلى الإسلام يخلطون كل ذي لحيه وثوب قصير هو إرهابي عندهم ما هي ضوابط التفريق يقولون كل من يقول ابن باز والعثيمين وابن تيميه وابن القيم هذه نهايته سلاح وقتل فلو كان الجيش والشرطه مستحقين للقتل لوجب أن لا يقتلوا ذودا عن الإسلام حتى لا يقع الاختلاط في مفاهيم الناس ولا يفرقون بين رجل ورجل ولا بين منهج ومنهج وهذا هو الذي دفعنا له ثمنا باهظا لما قامت الجماعات الإسلامية قصروا ثيابهم مع إطالة سراويلهم وهذا عجب لكنه جهل على جهل وأعفوا لحاهم وتكلموا بكلام ابن تيمية وابن القيم وابن بازن واللجنة الدائمة وتكلموا عن الصوفية وتكلموا في التوحيد ثم رأوا أن الدولة كافرة وأنه يجب القتل والخروج عليها ولم يلتفتوا إلى الفائدة السابقة وأن الدولة لو كانت كافرة وكان رئيسها كافرا ليس كل كافر يقتل وأن قتل رئيس الدولة سيعود عن الدعوة بالشر لم يفقه فقتل فقامت الدولة تبحث عن هؤلاء ليس عندهم ملفات ولا ضوابط ماذا يفعلوا بحثوا عن اللحية فاخذوا حتى بعض الصوفيه ذوي اللحى واعتقلوا ودخلوا السجن سنوات عدة واخذوا طوائف عده ليس لهم ناقه ولا جمل لكنهم نظروا إلى اللحيه والثوب القصير والى كتب معينه لانهم ما عادوا يعرفوا ما يعرفون شيئا لن يفرقوا بين ان يقرا سلفي على الجاده لابن تيميه وان يقرا له رجل خارجي جاهل فصارت على العموم اللحى ومساجد بعينها والكلام في التوحيد والكلام في الصوفية والكلام عن ابن تيمية وعن علماء السعودية علامه على الخوارج والإرهاب فدفع الناس ثمنا ودفع الإسلام لأنهم ظنوا به هكذا حتى جاء على الناس يوم إذا أراد أحدهم أن ينجو من سطوة الأمن أعلن أنه لا يصلي وربما جاهر بسب الدين او بالجلوس على المقاهي لانه وقعت الخلطه وعدم التفريق صار كل ذي لحية منهم وظل الناس سنوات عدة يدفعون ثمنا فلما عاد الاخوان مرة ثانية الى التفجيرات والقتل تعود الدولة مرة ثانية الى الخلطه ويرجع عدم التمييز علينا بالشر فتغلق المساجد وقد منعت الاف الجمعيات وجمدت ارصدتها وما زال الحبل جرارا وقد ياتي يوم يؤخذ هذا المسجد وغيره لانهم صاروا في فزع من كل ذي لحيه ومن كل من يجتمع حوله عدد من الناس وما حسان منهم ببعيد يخافون ويخلطون ولا يفرقون لكن نبينا عليه الصلاه والسلام علم ان هذا هو الذي سيقع وان الناس لن يميزوا وسينصرفون عن الدين فرفع القتل لو اخذ هؤلاء الناس بهذه الفتنه ورأوا ان وزير الدفاع كافرا ورأوا ان الدوله كافره لكن قتل هؤلاء يعود على الاسلام وعلى اهله فكفوا ايديهم وحبسوا السنتهم لظلت الدعوه مستمره لكنهم يا تبعوا أهواءهم فقتلوا وما زالوا يمارسون القتل بنفس الدعاوى السابقه الكفر واغتصاب السلطه والجهاد في سبيل الله والقوانين الوضعية غير ملتفتين إلى الفائدة السابقة فهما عادوا تعود الدولة لهم، ويعود العلمانيون إلى اتهام الإسلام وكان النبي يتألف الناس بالمال وبالعفو صرنا لا نتالف أحدا ليس بنا حاجة ولا رغبة إلى أن يرى العلميون حقيقة الإسلام فيتمسكوا به صرنا مصرين أن نكون في خندق وهم في آخر لم يعد بنا حاجة إلى تألفهم لا بالمال ولا بالعفو فصار الإسلام يلقى منا كثيرا كما قال الأول ورثنا المجد عن آباء صدق أساءنا في ديارهم الصنيع إذا المجد القديم توارثته بنات السوء أوشك أن يضيع لو عندنا علماء كمشايخ السعودية لو عندنا اهل حديث واثر على الجادة تربى الناس عندهم لكننا عندنا اهل اهواء وحماس زائف وهوى تصل العباد والبلاد من شرهم كثيرا والله المستعان وحده لرفع هذه المحن والفتن وإلا فإن سبيل هؤلاء يعود على الناس أجمعين بالضرر كما قال رب العالمين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي بل تصيب الجميع اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا